Book 2 7101 71 71 نشتو ختيتي شيء, ارادة شيء. ماذا تريدون ماذا تريدون حذجرة ف هل تريدون أن تلعب كرة القدم هل تريدون أن تلعب كرة قدم حذاستيبريةلة هل تريدون أن تظور الصقاء هل تريدون أن تظور أصدقاء؟ ti يريد. يريد لا أريد أن اتي متاخرا لا أريد ان اتي متأخرا. متاخرا لا اريد ان اذهب الى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك يا داكوشي أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أذهب إلى البيت يا داكو أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى. في البيت يا هوتشو دا بودين سام ساما اريد أكون لوحدي اريد ان أكون لوحدي هوتشي شلي اوستاتي هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا Hoćeš li jesti ovdje? هل تريد Hoćeš li ovdje spavati? هل تريد Hoćete li sutra odputovati? هل تريد أن تغادر غدا هل تريد أن تغاجر غدا هل تريد أن طبقى حتى غد هل تريد أن تقى حتى غدا ح هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هوتشيتليو ديسكو. اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ هوتشيتليو كينو. اتريدون الذهاب السينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ hotiteli u kafić Aturidun aldhahaba ila almaqha Aturidun aldhahab